أُلْسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَرَضُوهُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُونُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ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 ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فاتوكل الله فاتوكل على الله إنك على الحق المبين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 كذبوا بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبت بآيات ولم تحيط بها علما أكذبت بآيات ولم تحيط بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فِيهِ وأنهار مبصرا إن فِي ذَلِكَ لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِذَةً وَهِيَ تَمُرُّ مر وَالسَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفَعَلُونَ بَنْ جَابَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خير منها فَلَهُ خير مِنْهَا وهم من فزع يومئذ آمنون وما جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكُبَّتُ جُهُوهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَونَ إلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلٌّ شَيْءٌ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْنُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اِهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ